والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له رب العالمين في تي اف اي كفي سي في ايات يا بيننا وبينكم تهند يا محمد صلى الله عليه وسلم وايمادارت بيجا خلقي بجما مجتك بمدير كان ولكن هناك يحاجون في الله يكون هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك رب العالمين جنون هناك جنون هناك جنون هناك قبرا هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك جنون هناك جنون العالمين دا و جای پشتی تا همونش تغییریار کردی. پشتی اینجا وقتی این وام ناقشاد دارد بگن، نه او اخفنده بیشوتیند، نه او شبهد بیشوتیند. اربا کی؟ ونیا گرچه آدیند بچن، با درس ته هوا رخ بخوای رب العالمین بیب ملبا کی بی؟ و دلیل کی بتهین نبا؟ ونیا اش به الله. حسیم موساید کرد علی سلامت و سلام. کابین اسرائیلی هوا رخ فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه يعني اوه ابن مولى موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيلي اوه رحبه موسى عليه الصلاة والسلام وتوارق اوه قبطية جماعة عليك السلام ورحمة الله وبركاته There is something greast situation to happen with the.. ..and the other person isoons worried There is a huge problem of meeting doet When someone has got a crisis ..and around people feel un兄弟 gives a prophet to some priests Отрé come their way to Check From or... ..and Come variable.. ..or... coding... ..and... ..ich JASON.. ...and itpoint exists.. Yes.. calories. So many people would like to scale.. DR. travaille a basis.. من خلاص که اوه بوید مروبکی که حاضر بید و مروبک لالی مروبی بید و پیچه بید حول کاری مروی بید اوه درسته اوه نا بجنه شرک اما که انگیلی بید شرک که کی پیچه نبید یا مر بید و ناف قبری دار بید یان حاضر نبید تو بیشی هوا را من وره وره حول کاری که اوه چه نا بید آوه شرکه برم ده اجا خودت بیش دوالدین و حاجون فی الله أي بجتي همشت تبوديار كريعام حماس الله وعليه وسلم أي إيمان ده بجتي إن رابن تين إنك شبه أبو تدينه، بدين دبس الشركاء خوب بجن والله درسته كتو يكب كا واصلا وكا شريج رب العالمين من بعد مستجيب له بجتي هالداك جل خلك إيمان بعمر بن الله عليه وسلم وبرب بعمر بن الله عليه وسلم واتين الناس دين إسلام وجاب اپیام بری داوا جا با دین اسلام داوا جا با خدای داوا د قرآن د اومغوتی پشتی و هند همه بین مناقشه غرتب کن حجتهم دا حضه عند ربهم یعنی دلیل اوتنن و او شبهه اوتنن دا حضه یعنی باطله زائله یعنی ا بناخ لن رب العالمین لن رب العالمین اف حجته و اف شبهه و اف دین و ناخن و چو جی جنوگرن چنكي پيش تي ادوا عاقل بير و ياد الله عليه وسلم دين الاسلام هي حقا رب العالمين هي حقا واوجت بيامبر صلى الله عليه وسلم, رب صلى الله عليه وسلم بي اف اخفنا دليل قيامته وبواد دليل البيشول أبدنا بنا دليل كأبيب وقكرين دليل حجدهم داحظة عند ربهم وتفسير أكادش بجيد والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له يعني أبتين مناقشات دينة رب العالمي كان من بعد ما استجيب له يعني أعمر أبتين عاربا تين براكتين للي إيمان دارة والإيمان دارة كان كإيمان دار إيمان أخبش أمان بنا به الدين يخده من بعد ما سجيب له، أبى أكِجُ فلامًا. شو ما ده هيش بتيكا واتجوتا، أو كتابنا أه خير من كتابكم. بتكتب ما خير ترى الكتابة قبل نبيكم. وبيعبره مش بيشي نحن خير منكم. هم خیل ترین هنگو کتاب هم پیش هنگو داراتی هم هنگو خیل ترین جراب الان بیشت او کسی تین وا مناقشانت کن و وا دلیلانت اینن دلیلت بیشول من بعدی مستو جی بله هو ایمان اینای بس بونده تین دفا کسانه و سر حقیه و سر راستیه ایک نواش تیش اوید کری دهن نف ایمان داره جی و منافق جی دهن ده, ده بجنه آمنوا بالذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره دعا نسپده دعا بجنه عمد ايمان اینين و بل, بل كافر بنبه بل شه دعا دل ايمان دارا صار کنبه و بجنه با اهل الكتاب اهل نف دين اسلام دعا سپده هفاري كافر بنبه و چون افسر دينه خو چون افسر ديار دعا رواي ظانيه دينه باطل و بل هند رب العالمين بجنه اول به هندب كان ام بعد ما استجيب له يعني بشتي قالك إيمان دارا إيمان البيغمبري إيسا الله عليه وسلم وشهنا داني حجتهم دا عند ربهم أف آخفنو أف دليل وأف حجت الهوتنن چو لرب العالمين آخون واب همو يتباطن للي العالمين وعليهم غضب رب العالمين غضب أخوال فنو عكسانا كري ويبشتي حقيهات يديار كرن وراسيهات يديار كرن وجبتشن بلخفرش نواكس آويت إيمان إيناي دا سربا یانش آبقو ایمان نئن و خوب هندک شبهت بیشود و بگرند و واب کندهای لخود سر باطلعو سر خالدی خوب مینن. رب غضب اخوال و کسان کی؟ چیجا و مرفی حاکی زانی و مرفی دیار کردن و مرف دینشو آخنک و بیشود رب ما هندی یا هر ویا هندی یا ما ناخوشت خود بری قبر فلانی و نیا یه چی بینه حجتهم داحضت عند ربیم. آبونهاف حجت و و دلیل و شبهت و هما بطال الله رب العالمين وعليهم غضب رب غضب أخوال باكسانا كري ولهم عذاب شديد برهندش رب العالمين اوه غضب ليكر وصر بيغونا حبار دوام بو رب العالمين عذابا كتن ديش يبو داناي رجع قيامته جه هرکس اك حقي بو ديار بو وراسلي بو ديار بو ورايقا حق بو هاتا ديار كرن تشتين دي جرابي تشت هندك شتبشول بخو بغري وندك حجات وندك شتبشول قدا ديله قدا ريكو خويا خالد قدر اسكات هذا سببك وغضب رب العالمين بمر البيت من خرج قيامته باش تناف ويعذابه او تنت او رب العالمين بفاك سنح هذا الجري الله الذي أنزل الكتاب بالحق رب العالمين اف قرانا اين الكتاب عندك مفسر لك بدي القران وعندك شي بوتي اف الف يعني جنس الكتابي يعني همو كتابك رب العالمين عثمان اين خاره قرآن، توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، هر كتاب كتابة ديه وخده بي عمبره إنا ينخاره، هف كتابة رب العالمين وقت إنا ينخاره، يب حقيهات إنا خاره، لا لرب العالميني، واخفنا رب العالميني، وبيش لنجي هف كتابة جبو ما حقيهات ده هاتي ديور كرن نابدا، يغوتي أفر ريكو حق و ريكو راس ده، و هر هم دي بيد، كمخالف فماذا بعد الحق إلا ضلاله رب العالمين بجد بجد حقيقة شركي دينيني تراست هم بجد حقيقة ضلالته أنا يقول بشركك قد يبتدره ويرازينا بق القرآن ويرازينا بق الكتابة هو يموزن تأخذ النار رب العالمين يا رب العالمين بخوي جوتي وكلمات تبينه وأو الشريعة تبين لا لبهات يخوره و بشرين يا رب جبديني وجبديني الله عليه وسلم وب پیغمبري الله عليه وسلم بو في رازي نبي دود و حق بخو حق يغادي بنت دره حق مروه همو الله الذي انزل الكتاب الله تبين سرخو بيب لنكن بعمالي بيب كان وزانا حاقي همو أباد نفذي قراني دا واو مخالفي قراني دا همو باطلا و همو خالتيا والميزانة رب العالمين شهد شئينا خاربونغو والميزانة والميزانة يعني والعدلة يعني عدالت رب العالمين أمرهن قوي يكري إن الله يأمر بالعدل رب العالمين أمرهن يكري كو يم عدالت يبكن جل همو كسكي ويرة الميزان قاله جاره رب العالمين قرآن دعوتي ميزان ترازيه ترازي آلة العدل أو آلة وا عدالة بتذكرن بل هند رب العالمين نو في آلة اما أما معناك الرقي عبد الله بن عباس بيجيت والميزان يعني العدل يعني بحسي عدالته مروي بسرمان هموجا به والجل هموج كسي تبيع عدالته بكت بل هند رب العالمين كتاب يأينا خاريه ومحاقية دياركت وراسية دياركت وعدالتي شيئين آخرين دا الدنياية دا أم جوان غير بشينو وظلم الكاسي نايدا كران و هر كساك الظلمي و خرابيه بكات هر كساك الظلمي و خرابيه ل هر قل شكر قل في امره كر او رب العالمين اين آخرين كرب العالمين ميزان اين آخرين وعدالتي اين آخرين وما يدريك لعل الساعة قريبون يعني تنزعني أي محمد صلى الله عليه وسلم، وأي إيمان دار ممكن نزعني كذا كان يرجع قيامته، وما يدريك يعني تنزعني تعلم كنيا وكاسش نزعني، شو كي جبريل يجبرينه واتي لنبي عبدي صلى الله عليه وسلم، وبسيارة النبي عبدي صلى الله عليه وسلم قلت النبي عبدي صلى الله عليه وسلم متى الساعة بكذا يرجع قيامته؟ يا امبيس الله واسم جبايده بغتي مل مسؤول عنها باعلم من السائل اذا بيسير التي شو علم ليني اش تف ا بيسير اتكات بغتي شو علمني بروجا قيامته اذا بيسير التي تكرن كبي عم بربحس قومه صلى الله عليه وسلم بتيش علم ليني كد كانغي بي تا قيامته قل انما علمها عند ربي هل بيسير ابغمت قران دابوتي يسالونك عن الساعه ايان مرساها سيار تبع النبي صلى الله عليه وسلم متكاني دي بدار يوم القيامه خدت بو تبع النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد تبيجي قل انما علمها عند ربي يعني بيجي علم زانينو يا روجا قيامته يلي لرب العالمين بتنه لا يجنيها لوقتها الا هو ابو عمي بكاس ديار نكريا وكاس نزيد كاي كانجي هي الا رب العالمين تنربي فتوعتك أيها رب العالمين إن الساعة آتية أكاد أخفيها بجد تشكت دنيا رجفامت هذه أكاد أخفيها يعني هبشن ما بو بس شينه دبو نخوازد خون كيف شرم الخوشة شرم يعني أخفيها عن نفسي رب العالمين من علم رجفامت الخوشة شرم يعني كمنش نزاني بس رب العالمين علما وزاناب فهنا قلتي وما يدريك لعل الساعة قريبٌ عينتو ونكسيدش نزاني دي. فرجع قيامتك عن جدهات ولعل الساعة قريبٌ معنا رجع قيامتك ينزيكا، لأنك أشتكيت ينزيكا، أروك قبل العالمين جلَك آيات دي وما قب ما قلتي اقتربت الساعة وترجع قيامتك ينزيق مِهِنَّس أتى أمر اللهِ يا عندك آيات أجداء هرفع الماضي يا قلتي يا هاتي این چی شکل دنیا دهه دو آن زیگش. چون گرسته که بعد یکی یه نزیکه، تایبتهای وی وقتی، تایبتهای پشت قرآن هدی خارج، پشت پیامبر هدی سال الله و علیه وسلم، ایجاز روز عقامتی آن زیگ بی. چونکی پیامبر مسال الله و اسم آخر پیامبره، امت و پیامبری سال الله و اسم آخر امته، اون در دیو امتی چو پیامبری دینه هن، چو امتی دینه هن، یک هلدچه أو ماذا رجاء قيامته ماذا أو هند علامات قيامته بعباره مجد صل الله عليه وسلم أو إدمان شجع أو هاتا بشتى نجدي رجاء قيامته يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها أو كسر إيمان بين بي بيت وباورب رجاء قيامته نبي عجل به إدكر عجل رجاء قيامته إدكر. ويستعجلونك بالعذاب يلا الجرا مشركه بعباره صل الله عليه وسلم أو إيمان رجاء قيامته نا لا بيشني بده يرجك يا ماك لو ما عذابت عشان قيام برساله الله عليه والسلام بده مشركه وبده رب العالمين دير رجك يا ما دين وعذابك تكون ايمان النبي ودي مسر يا اخي تو قدر ما دي تو ماده بحشد ده جواد بوته كي عجلار رجاء قيامتة تكار؟ مشركة أبي إيمان برجاء قيامتين أبيت كافرة أبي باري برجاء قيامتين أبيت وصعبين أبيت وشتمرن واب استيزاء وطرانا بكرند قوت أبيان بلسان الله عليه وسلم وابشني قدب لهم بيت وابد بينا رجاء قيامتين بأو رجاء تود بشيكا قده لما عذاب ده جارب العالمين هربا كي يبشت لما اشيار بنوك وكيوانا ونيا يهي نوكا بصرمانا ونيا استيزاء ي أربواش تذكرتوا سيزار بيشتئب النافر جقيمات دارب عامي موجودي أنبياء الله صلى الله عليه وسلم موجودي كا تكردان. مو إكل عادات مشرك أو كافر أبوه. ونيابة أبا السبب واضح ده مشرك أبا أفكر سبب بكافر بنو بمشترك بنو وبيند دا بنو كنا كنا. والذين آمنوا موقف إيمان داردك شبيد مشفقون منها يعني خائفون منها. يعني جالك ترسن رجا قيامته قال هند ده ايمانيش ايناي وبلك بيتش با عمل صالح شاكري اماد جال هنداش ترسن بر و جناح بيت واكرين بر و خرابيا و بيت واكرين ترسن رجا قيامته رب العالمين بر و جناح عذاب ده وجات ترسن رجا قيامته بر وين اخوشي و بر عذابه بر ترسا رجا قيامته والذين امنوا مشفقون منها اما مروكنيا قومين ب هل بيجد والله من هذه امينه رجاء قيامه الاسماء ترسم اني اتشنا بيدمروا بيه اماندار همو گام ونحاول مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون كي اميد بيد العذاب الى ونمن الخسار تجا بي من بع عجبه ابو شيبي هبه تشلب هبه امين بيد العذاب ايش ها أمين بي وني أمر في بسرمان ججري أمين نعم ترسيد الواقو نحا أبت وكرين هلوكي رب العالمين بجي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة يعني أمر في إيمان عمل صالح كانوا شهيد باشتا دلوات كي دا ترسي دا كراب العمين لي قبيلنا كربيد نعم دا برواقو نحا عذاب ويعلمون انها الحق وايمانك راس ودرس لي وعلمك درست يبيشك يلي رواه هاي ايماندار بروجا قيامته الحق ويا راسه بهد اني ابا كسانه رجا ربع رب العالمين ذيكات بخلاص العذاب ودي خلاص من الخوشيه رجا قيامته اما مروكي كي بي ايمان بيني سيزا بيت قد اخذ مروى ايماندار ني ابو سلمان ني في الاسلام شو دا ادري أَلَا إِنَّ الذين يمارون في السَّاعَتِي رب العين بهم دي بوتي بيشك أو كسيد مناقشات كن وشك هي هات رجع يا دا نیا استيزائي بيت كاد بشتا موكيل ويري هاتي با نیا من ايمان بي نیا من يا بي نیا چو رجع قيامت ضلال بعيد صغبين ونیا بشتمرن لفي ضلال بعيد أفمرو فا بيشك يناف ضلال دا ضلال عيدير كفتين حقيق السرقه بحشته السرقه حق قلق قلق إشي دير كافتين رأيكا حق قلق دير كافتين رأيكا وهاكا بمر السلبين دي أفا ديمايكا وا و هاتنا دار والجهنما دانية ألا إن الذين يمارون في الساعة ديه. يعني أو كسي مناقشت كان رجع قيامات دا وباودي بانية الشكا هاي ترانه بسيزار بيت كان لفي ضلال بعيد أنا قال لك كثير كفتين حقيقية ويتون سر جهنم نم وسرة شيطاني الله لطيف بعباده قال بهندداش رب العالمين ايمان داراب هي في دخستها رب العالمين بحصير رجاء قيامته كار وتمر في كافر عجلة اتكتو سزا وترانا في اتكاد وأو ايمان إيمان بينبيت رجاء قيامته ليشتناف جهنم داوي سر ضلالا وسرة خلد يقول الله لطيف بعباده أو كسي إيماني بروجة قيامة باورية تينيت في صلى الله عليه وسلم كروجة قيامة تتاريدان أو باورية بهموشتك تينيت وچجرى آخفنا وستهزائي رب العالمينش غالك برحمة لطيف هذا إكال نوفيت رب العالمين الله نوفيت رب العالمين واللطيفش رب العالمين. اللطيف يعني رب العالمين شهرا زاية هم أشتكي أوشتبازلو أم نزعلنو وديماعيك ويقولي تشبه بهد رب العالمين زاني ورب العالمين فوائده يباشيت جين تعبد أخو وعبدة ويه حاسش بيناكد رب العالمين خرابية ونخوشية ومصيبة العبد أخو ديت قد وناكد وبن ومرفه حاس بيناكد ومرفي هاي الدنيا رب العالمين رصقته عبد أخو وعبدت بها جناحات كانوا خرابيت كان افهم معنى اللطيف اللطيف معناه قالك يا مازن هي معناها رب العالمين باش يدات عبد الخوب وخرابيات يدك ورحمة بيدات بعد وباش يجلدك وعبدت وش وني يا يا خرابن ووباش يجلد جل برانبري ونعمتنا شكرين يا رب العالمينك وعبادته رب العالمينك الله لطيف بعباده يعني رب العالمين مرؤ الجلجون أحد كاتو خرابيت كات ورب العالمين مرؤي ستربت كات وهات كوم نابت هذا الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يعني رب العالمين خيرك كاتش كملو فيك كات وبشوك كاتش كلك كات رب العالمين ده وبشيك جلج جلج بمرؤي فيها الله عليه وسلم مرؤي فدي خيرك وصدقيك هندي حسبك رب العالمين دله قبيل <سؤال> أو دو ذات رب العالمين ولا يقي ذات رب العالمين نوكي دس تشو مخلوقا وشو مروغنا يقول رب العالمين دي قبيل كدو دو زور كدو هندي چي يأكل ايكا لطف الله بعباده الله لطيف بعباده يعني خيرا قبو چهو كندو كي أو دي بتشريكا أو دي بتزوركا و دي مازن كد. الله لطيف بعباده رب العالمين أو گنا حيات أمتكين وقبو مناهن التخاريهما قلق الوا رب عمين المخوش بي قلق الواق و نحا أو امتكين رب العالمين لطفاوية دي المخوش بي هنجوا ذو ما شكد لعقوبة و عذابه هنا تخرى وخوه أو عقوبة بو ايمان دارة اشتاة اخرى وعذاب بو ايمان دارة اشتاة او مصيبة البتين اخرى هر بو چه هاللطفة رب العالمية بايمان داري بو چونك اف رب العالمين بو بالتفاة بو جاقمت عذابات عذابه جهنمي دلقوا يا قبري جلك وانا خوشا يا ساحه محشري جلك وانا خوشا الله لطيف بعباده ابو عم الدنياله مصيبته ونخوشا بويني الذكير الناهي تعذب دن لو ناف قبري وساحه محشري ونوجه نمدا ني تعذب دن بعده پیغمبر بجس الله عليه وسلم اغنب امه تامن رب العالمين عذب ناد عذاب اخرته الدنيا ده تريد ديمائي كاجيانوبي يعني شب ناف جيانوبي ده رب العالمين بو نخوش بو مصيبات و عذاب هات نخارواني ببین یک نخوش بو یکی جاندار یکی سرطان هات یکی دیابتی هات یکی وقته هات یک فقیر بو یک کف دستا دیمای گژیا نخوده میست اوان رب العالمین هم ما دی گناهتی بهینا صافی کرن او گناه و اخرابیت کرن دنیای رب العالمین صافی کت هتا چتا لنا رب العالمین کی چون گناهی می روینا ماینه اما همو چیا الله لطیف بعباده رب العالمین بشياوي ورحمة وي وفضل وي جل جلك ما زنت عبدت وجلك زورك جل عبدت يرزق من يشاء العالمين حسك رب العالمين أبي حس كدرس قيده، فمش لطف رب العالمين يا، أف هندا مخلوقاتنا العادي أغلب الوقا فين ومش لقدر أغلب الوقا ورب العالمين رسقيدتها ما هي داتها ما يبقي كدتها ما يبراندتها ما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 ربعة أعمام عفوت قال وقناحد مرؤوب يخوشه بيت وربعة أعمام باشر جه إن تمرؤوب وربعة أعمام إن خوشيها ومسيابات المرؤوب ديه ده ربعة شيت شبكاتيش شيت طولت خمها بكر شيت هالقنا حكامكير أيك هلب ومعذابك هو القوي أو عامل؟ أكل القوية يعني قوته وياها ما زور ترى. وأوشت رب العالمين بيجيبيت كسل بيجي نابت. بيجيب النكام مهما هي لا قبة كسل من هذي. العزيز وعزته ما ظنيش يا رب العالمين يا كسل نشش خراب يبجيهن رب العالمين. هذا أبىش أكل نابتية ترى رب العالمين. رب العالمين دمائك بأعتاف هالدنيا بحبوبين القوي العزيز. ما وهموا جابي أبي سركفتيه وكاسناش الخراب يبقى يته بس قالهن ده الله لطيف بعباده او عم بين الدنيا ده أبوهمو كيا هم ولطفار رب العالمين يا بوشيار رب يا قال رب العالمين كده رب العالمين, كده رب العالمين كده الله بك وجارة هذه الدعاءة كيف دعاءك بالنبي. نابي؟ أوش الله لطيف بعباده؟ أبعلمين دعاتك من, من نابي؟ ونيا تشمكي أو دعاتك بلنبي بيقى بمصيبتك ونخوشيك ومعظم بتاتي أبعلمين كوية وي دعاية أو نخوشي ونكري يبتبه؟ الله لطيف بعباده أو تشي تربية الويش دعاك أو تكري منوف دعاك بلنبي كالتش تكيب دات عملو بي ودعاة بلنبي ومصيبتك ونخوشيك ومعظم يتدخاري ربعمين لطيفة في الدعاء و المصيبة ونخشى للسمو الوراكة لأو ماسرة كأو الله لطيف بعباده الدعات في ون عمل الصالح ده كيف في والجريد الله لطيف بعباده بنادييكل 1 اوفيا كانروف دعاء دا خازم رب العالمين الكه والبرشتي يا لطيف يا فنان شتيبدا دائما يا فنان شتي المنديل كي والثنا خرابيا المنديل كي اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين